بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين يمر علينا في الثامن عشر من شهر ذي الحجه الحرام ذكرى عيد الغدير ويظهر من بعض الروايات ان هذا العيد هو أعظم الأعياد في هذه الأمة الراوي يدخل على الامام ابي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويقول للامام هل لهذه الامه عيد خير عيد الاضحى وعيد الفطر ويوم الجمعه لان كل يوم من ايام الجمعه هو عيد من اعياد هذه الامه فيقول الإمام صلوات الله عليه نعم أعظمها حرمة فيقول الراوي وأي عيد هو كأنه عمليات التعتيم الإعلامي التي قامت بها الحكومات المتعاقبة حجبت عن الأذهان هذا العيد المهم، فيقول الإمام صلوات الله عليه: نعم، أعظمها حرمة. وهو عيد الغدير الذي عين فيه النبي الاعظم صلى الله عليه واله عليا اميرا للمؤمنين وقال من كنت مولاه فعلي مولاه يقول الراوي فقلت وأي يوم هو في عهد الأمام الصادق صلوات الله عليه الذي كان فيه شيء من الحرية ولكن عمليات التعتيم تجعله لا يعرف حتى هذا اليوم فيقول الإمام هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ولعل وجه الأهمية في هذا العيد وأن هذا العيد أهم الأعياد أن هذا العيد يرتبط بقضية القيادة الأمة قضية القيادة قضية مهمة جدا نحن إذا أردنا أن نقرب دور القياده في المجتمع يمكن أن نمثل بهذا المثال الأب ما هو دوره في العائلة إذا الأب كان أب متدين كيف تنشأ هذه العائلة في ظلح وإذا كان أب غير متدين أب طالح سألت واحد من المؤمنين قلت أنه صهرك شلونه قال الحمد لله مو من المدمنين على المواد المخدرة كان قانع بهذا المقدار أنه هذا صهره مو من المدمنين شوفوا إلى أي وقت احنا وصلنا إلى افرض أب في العائلة هذا مدمن على المخدرات هذه العائلة كيف تنشي ألا يدمر هذا الأب هذه العائلة تدمير كل العائلة تدمر تتشتت موقع القياده في المجتمع لعله أهم من موقع الأب في العائلة لأن الأب في العائلة ما بيد كل القدرات ما بيد كل الإمكانيات إمكانيات محدودة عنده ولكن الدولة حتى في هذا العهد الدول ذات النظام الشمولي النظم الأحادية واضح كل شيء بيدها حتى الرغيف بيدها حتى النظم التي لا تملك هذا النحو وهذا النمط لها امكانات هائلة لا يمكن أن نتصورها فإذا القيادة تكون قيادة صالحة المجتمع يكون عادة مجتمعا صالحا وإذا القيادة كانت قيادة طالحه المجتمع يكون مجتمعا طالحا أو هذا من العوامل المهمة في توجيه المجتمع فلا عجب بعد ذلك واحد ليتعجب أنه لماذا عيد الغدير أعظم الأعياد في هذه الرواية أعظمها حرمة والشاعر يقول عيد الغدير أعظم الأعياد كم فيه لله من الأياد في قضية القيادة وقضية الغدير هنالك ثلاثة أبعاد أشير إليها بإذن الله على ناحو الاختصار البعد الأول. بعد النخ البعد الثاني بعد الشخص البعد الثالث بعد المنهج هذه ثلاثة ابعاد ينبغي ان نطرحها ونحن على اعتاب الذكرى امير المؤمنين صلوات الله عليه البعد الأول بعد الناس والتعبد الشرعي هذه القضية قضية التعبد قضية مهمة جدا للفرد المتدين مرة واحد مو متدين يعني لا ينطلق من منطلق الإيمان هذا الفرد لا كلام لنا حوله ولكن الفرد المتدين الذي ينطلق في مواقفه من الدين هذا الفرد قضية التعبد الشرعي قضية مهمة جدا عنده حتى في الأمور الصغيرة فكيف بهذه الأمور الكبيرة أمثل لكم بمثال وهذا المثال مثال معروف الشيطان عبد الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي كان يحب يعني يحب هو الله تعالى قال للشيطان اسجد لادم الشيطان قال لله تعالى انا اعبدك بأي شكل اخر ولكن اعفني من هذا الله قال انا احب ان اعبد من حيث أريد لا من حيث تريد هذه لا تكون عباد هذه ليست فقط في القضايا الدينية حتى أنتوا أنتوا جبتوا واحد يخدم في بيتكم هذا يريد أن يعمل في بيتكم مثل ما هو يريد هل تقبلون هذا الخادم؟ لو بعد يومين طلعوا من البيت انتو تريدون من يخدمكم وفق ما تريدون تريدون في الساعة العاشرة يجي لازم يجي في الساعة العاشرة يقول انا عشرة ما اجي انا ساعة ثمانية اجي قبل الموعد الذي عينتموه تقبلون هذا؟ ما تقبلوا هذا شيء واضح نحن يجب علينا في كل قضيه ان نلاحظ ماذا قال الله وماذا قال الوحي لا ماذا يقول الراي ان الراي ماذا يقول هذا هو الفاصل بين الإيمان ولا إيمان والتدين ولا تدين أهم قضية بيننا وبين الآخرين الفرق الأخرى المذاهب الأخرى هي هذه القضية بقية البحوث بحوث ثانوية تأتي في الرتبة الثانية أهم قضية عندنا أن الله تعالى هل قال اتبعوا عليا أو لم يقل هل النبي صلى الله عليه وآله قال علي خليفتي من بعدي أو لم يقول هذا هو المحور أما بقية البحوث أنه واحد يصلي مكتفا أو يصلي غير مكتف أن يسجد على التربة أو لا على التربة أن يطوف في الحج طواف النساء أو لا يطوف ذلك وإنما يطوف طواف الوداع هذه كلها بحوث ثانوية البحث الأهم والذي يتكفله بوضوح حديث الغدير أن النبي صلى الله عليه وآله هل قال علي خليفتي أو لم يقل ذلك نحن نعتقد أن قضية الغدير لمن كان له قلب أو ألقى سمع وهو شهيد هذه قضية واضحة لا يوجد فيها أي يغم أنا ذكرت لأحدهم كان من الأفراد المتشددين، العنيفين في احدى البلاد. قلت لي أنت تقبل حديث الغدير؟ قال نعم، أنا أقبله. كان حافظ ايضا قال أي فلان ذكره في. كتابه في الصفحة الفلانية ثم أخذ يتلو الحديث في صحاحه. قلت لإلى حاكم البلدة يقول أيها الناس إنني يوشك أن أرحل من بينكم وأدعى فأجي بعد ما تشوفوني فمن كنت أنا وليح ففلان وليه إذا كان هذا الحاكم يقول هذا الكلام الناس ماذا يفهمون من هذا المنطق ومن هذا الكلام يفهمون شيء آخر غير قضية القيادة والخلاف. وطال بيننا البح وقالت لما قلته لك هذا يحتج به عليك في يوم القيامة لا تقول أنا ما سمعت هذا هذه القضية الأولى قضية الناس والتعبد الشرعي القضية الثانية قضية الشخ وقضيه الشخصية شخصية الحاكم هذه قضية مهمه احنا ما يمكن ناخذ حاكم من الشارع وناتي ونسلم عليه المقاليد شخصية هذا الحاكم يجب أن تدرس يجب أن يعرف ما هو أبعاده أو ما هي أبعاد شخصية هذا الحاكم الشخصية مؤثرة الشخصية مؤثرة في الفكر في القرار في الموقف في التوجيه هذا المثال الذي ذكرناه انتم عندما ياتيكم خاطب يخطب كريمتكم تدرسون شخصيه هذا الطال وتحققون من معارفه من اقربائه والدين احدى المحرمات الشديده وهي الغيبة يسقط حرمتها في هذا المجال إذا واحد جاءكم قال فلان جاءني خاطبا ابنتي أنتم تعرفون عنه عيوب خفية كشف العيب الخفي هذا غيبة محرمة من الكبائر ولكن في هذا الموقع لا مانع فالربما يكون عدمه نوع من أنواع الخيانة ليش؟ لأن انتوا تريدون أن تشكلوا أسرة صغيرة أو انتوا تريدون تخطبون فتاه انتوا تريدون أن تعرفوا حال هذه الفتاه ما يخالف عندما تستشيرون احدا لا مانع ان يكشف عيوبها الخفيه لان هذه المراه بشخصيتها تدمر الحياه تدمر حياتكم تدمر حياه اولادكم اذا هذه الشخصيه مو شخصيه سويه نحن عندما نقوم بعيدا عن قضية التعبد الشرعي قضية التعبد الشرعي الآن نضعها جانبا احنا عندما نقارن بين شخصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وشخصية الذين يوضعون في عداده الإمام يقول في الخطبة الشقشقية حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر البون بعيد جدا وحقيقة إذا كان الدهر منصفا ما كان يضع هؤلاء في عداد علي صلوات الله عليه قضية الكفاءة العلمية قضية مهمة جدا واحد ليقول العلم لا دخل له في القيادة ليش العلم مؤثر في القيادة القائد الجاهل هذا أفق ما عنده الفرد إنما يتخذ القرار على ضوء آفاقه المعرفية هذا واضح الفرد الجاهل مثل الحكام الذين حكموا العراق حاكم أخذوه من المقهى الغربيين يعني أخذوه من المقهى ووضعوه رئيسا على شعب الآن بغض النظر عن بقية الجهات الجهات الأخلاقية الجهات الدينية، الجهات الاجتماعية، هذا عامل في المقهى أو شلاتي في الشوارع رجل شوارع، هذا تعالوا الطولة بيد القدرة، هذا ما تغير، هذا هو رجل الشارع اللي كان يقوم بأعمال الشقاوة في المحل، الآن بيده القدرة. ورأيتم ماذا فعلوا في العراق كيف دمروا العراق هاي جناياتهم لعلها تمتد إلى مئة عام بعد لا تفكرون أن الجنايات خاصة بمقطع معين هذه تبقى حاكم جاهل لا يعرف أي شيء هو يقول كل الناس أفقه منك يا فلان حتى المخدرات في الحجار هم كاتبين مو احنا كاتبين في كتبنا هم كاتبين هذا الحاكم الجاهل يأتي ويصبح القائد الأعلى وكل شيء بيده هذا اللي إلى البارحة كان دلال يبيع الحيوانات في الأسواق هو قال ألهانا الصفق في الأسواق فالدلال بالسوق هذا تعالوا كل القدرات الطوله مرة واحدة هذا ما يدمر الأمة وتخلوا هذا في مقابل من يقول سلوني قبل أن تفقدوني هنالك رواية في نهج البلاغة الإمام صلوات الله عليه يشير إلى قضية فيزيائية وهذه العبارة في الله سبحانه وتعالى الإمام صلوات الله عليه كما في نهج البلاغة يقول كل بصير غيره يعني غير الله تعالى يعمى عن خفي الألوان إحنا الألوان التي نراها هذا في علم الفيزياء يذكرونه بعض الألوان نشوف ما نشوف كل اللون لأن رؤيتنا للألوان مربوطة بطول موجات اللون طبق طول موجات اللون إحنا نشوف الألوان ولذلك بعض الألوان إحنا ما نشوفها هذا في علم الفيزياء مذكور الإمام صلوات الله عليه هذا في نهج البلاغة يقول كل بصير غيره يعني غير الله تعالى يعما عن خفي الألوان يعني اكو ألوان خفية إحنا منشوفها ولكن الله يراها وهي عبارة اللطيفة كل بصير غيره يعمى عن خفي الالوان إذن أكو ألوان خفية هذا أي بشر أدرك هذا الشيء في تصنيف نهج البلاغة هذه الرواية الأولى في نهج البلاغة في تصنيف نهج البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لو شئت لجعلت لكم من الماء نورا ونارا كهرباء الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية في تصنيف نهج البلاغة عالم بكل العلوم وفي مقابله من يخطئ في آية من كتاب الله قال أصابت امرأة وأخطأ فلان لأنها وقفت أمامه وحاجته بكتاب الله الرحمة هذه من الصفات الشخصية للحاكم الحاكم يجب أن يكون رحيما ولا تكون النسب عن ظاريا تغتنم أكله الرحمة التي كانت عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه والشده والخشونة التي كانت عند الآخرين بعضهم كانت الشدة والخشونة عندهم ظاهرة وبعضهم كانت مقنعة رحمه الامام صلوات الله عليه حتى باشقى الاخرين الرحمه هذه الرحمه قارنوها بالخشون الظاهر والمقنع اللي كانت عند الاخرين عند النظائر الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه يوصي ولده بابن ملجم اللي هو اشقى الآخرين ويقول له هذه الرواية في البحار ارفق يا ولدي بأسيرك أسير هذا تحت إيدك وارحمه وأحسن إليه وأشفق عليه لاحظوا التأكيد الرحمة بأشقى الآخرين وبحقي عليك فأطعمه يا بني مما تأكله وسقه مما تشرب ولا تقيد له قدما ولا تغل له يدا هذه الرحمة والرأم وفي قبال ذلك الشدة والخشونة التي تجدونها في النظائر حتى الثاني مضرب المثل في الشدة والخشونة في كتب التاريخ هم كاتبين أن امرأة حاملا رأته فأسقطت جنينها من خوف رؤيته لاحظوا في التاريخ خالد بن الوليد ماذا فعل كان يأخذ الأفراد ويرميهم من المرتفعات أعداء الدولة مو أعداء يعني لي ما يخضعون للدولة كان يأخذهم من المرتفعات ويرميهم يلقي بهم في الآبار يحرقهم بالنار هذا خالد بن الوليد هذه الخشونة المقنعة. الثاني كان واضح في خشونة في شده بينما الذين تقدموه خشونة مقنعة. من هو وراء خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ما كان يعمل شيء بدون أن يكون إلى ظهر العلم. الرحمة الحكمه الشجاعه شجاعه امير المؤمنين وجبن الاخرين اللي لم يسجل لهم التاريخ ولا موقفا واحدا حتى تاريخه ولا موقف لا في باد ولا في احد ولا في الخندق ولا في أي معركة فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي النقطة الثالثة ونختم بها الموضوع النقطة الأولى النص الشرعي النقطة الثانية الشخصية والصفات الذاتية القضية الثالثة قضية المنهج والمنهجية نترك التعبد الشرعي جانب ونترك الصفات الشخصية جانب المنهج الذي حكموا به الآن في العالم كله أكو قضية مثارة قضية الإرهاب تشوفون الآن مظهر من مظاهر الإرهاب في العراق الله ينجي المؤمنين جميعا من ذلك هذا الإرهاب إلى الجذور له جذور سياسية نحن عندما نلاحظ هذه الظاهرة يجب أن نبحث ما هي الجذور جذور سياسية الأنظمة العالمية القوى العظمى هي التي تولد الإرهاب بسياساتها جذور اقتصادية الأنظمة الحاكمة هي التي تولد الإرهاب تستأثر بالثروة تضيق على الأمة فتولد الإرهاب وأكو هنالك نقطة ثالثة يجب أن لا تغيب عن بالنا الجذور الاقتصادية موجودة الجذور السياسية موجودة الجذور الاجتماعية موجودة ولكن هنالك جذر آخر هو الجذر الرابع وهذا الجذر مهم الجذور الدينية الجذور الدينية هذا الإرهاب ليس إرهاب جديد من الذي وطأ سعد ابن عباده في السقيف بأقدامهم وقال اقتلوه قتله الله منهكا هؤلاء أتباع ذاك أتباع اولئك ليش لمجرد انه ما رضي ان يبايع رجلا سعد بن عباده قال منا امير ومنكم امير من الذي قتل سعد بن عباده هو هذا الرجل عندما خرج من المدينه ورفض ان يبايع من اللي قتله بسهمين في فؤاده هذا إرهاب ارهاق هذا منهجيه الارهاق من الذي هجم على دار علي وفاطمه صلوات الله عليهما وأحرق البيت بالنار هذا إرهاب من الذي قتل مالك ابن نويره لأنه رفض أن يخضع للحكومة القائمة هذا هو قال النبي عين أمير المؤمنين أنا ما أدفع زكاتي لكم ذهبوا قتلوه خالد زنا بزوجته وجعل رأسه أثفية للقدر قدموا مؤرها. إرهابي يعني شنو من الذي قال هؤلاء السته خلي يقعدون بالبيت اذا اثنين خالفوا واربعه اتفقوا فاضربوا عنق الاثنين هاي شلون انتخابات اكو شكل انتخابات بالدنيا كل واحد ما انتخب لو الى راي اخر كلهم اضربوا اعناقهم مثل الآن أفرضوا في البلاد الحرة اللي يقال حرة يسوون انتخابات 51% ينتخبون فلان و 49 ينتخبون فلان كلهم اضربوا أعناقهم 50 مليون واحد هذا معناته بعد إذا أربعة اتفقوا على واحد واثنين خالفوا فاضربوا أعناقهما زين إذا ثلاثة بثلاثة صاروا ماذا افعلوا؟ اضربوا اعناق اللي مو موجود فيهم عبد الرحمن بن عوف اضربوا اعناقهم شنو خصوصيه عبد الرحمن بن عوف هذا مو ارهاب ارهاب يعني شنو ارهاب يعني هذا صلاح الدين الايوبي اللي يمجدون بهذا كله البنيان الذي بني على تلك القاعدة قاعدة المناوئين العليا صلوات الله عليه منهجيته صلاح الدين الايوبي هاجم بلدة واحد وكان في تلك البلدة خمسين ألف واحد فأحرقهم جميعا بالنار شيوخا أطفالا كبارا صغارا الآن إذا واحد يجي باللطيفية يحرق بيتا فيه زواج سيارة مفخخة يفجرها ويقتل وفرضه عشرة لم يفعل شيئا جديد هذا ذاك المنهج ليش تنكرون على هؤلاء ذولا اتباع اولئك اذا عدكم انكر انكروا على اولئك بايع والا ضربنا عنقك اذا لعلي بن ابي طالب صلوات الله عليه يقال بايع والا ضربنا عنق للآخرين ماذا يقال هذا منهج ومنهج امير المؤمنين منهج الغدير الإمام لم يكره أحدا على بيعته أي واحد حب يبايع أي واحد لم يحب يبايع لا يبايع هذا منهج ثاني فالقضية مو فقط قضية علي ومعاوية وإنما قضية منهجين وإحنا سنظل إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح نعاني نتائج المنهج الآخر المنهج باقي الإمام قال لا تكره أحدا على البيعة أرادوا أن يصلوا صلاة التراويح التي هي بدعة واحتج عليهم أمير المؤمنين ما قبل قال لابنه الحسن صلوات الله عليه قل لهم ليصلوا إكراه ماكو هذه مفردة من مفردات المنهج من مفردات المنهج اللي الدنيا تحتاج إليه إلى هذا اليوم أن مال الأمة للأمة هناك دولة بالعالم تقول مال الأمة للأمة نفط الأمة للأمة حقيقة الآن النفط إذا كان يطول الأمة بعد كان يبقى فقير المنهج الذي يساوي بين جميعنا ويقول لو كان المال مالي لساويت بينهم فكيف والمال ماله اذا كان هذا المنهج قائم الان الثروه النفطيه اذا كان يطل لكل الام كل واحد يجد ثاني يحصل وهكذا مفردات هذا المنهج ولذلك أكو رواية ننقل لكم روايتين الرواية الأولى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لو أن الأمتى منذ قبض الله نبيه اتبعوني وأطاعوني لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم رغدا الى يوم القيامة رغد رغد يعني شنو؟ يعني طيب هنيء متى يكون الاكل طيبا هنيئا؟ عندما النظام الاقتصادي الصحيح النظام السياسي الصحيح ماكو هنالك مشكلة ولا لا يكون الاكل رغدا الى يوم القيامة هؤلاء خربوا المنهج إلى ظهور الإمام المهدي هذه الرواية الأولى الرواية الثانية ينقلها أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في كتابه فضائل الصحابه ينقل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذه نتيجه ذلك المنها. يقول ما أصبح أحد بالكوفة إلا ناعما يعني منع الظاهر كلمة ناعما في الاقتصاد الحديث يطلق عليها بكلمة الرفاح هذا من بحوث الاقتصاد وأكو هنالك كتب حول الرفاح في عاصمة الإمام أمير المؤمنين اللي كان فيها ظاهرا أربعة ملايين ماكو واحد في الكوفة إلا ناعمة وأما في البلاد الإسلامية كلها اللي أكبر وأقوى دوله في العالم فلعل هنالك فقير في الأطراف البعيد هذه نتيجة هذا المنهج نحن ينبغي علينا ثقافة الغدير ننشرها بمختلف الأنواع الحقيقة العالم الناس لا يعرفون ثقافة الغدير انتوا لاحظوا كتاب المتحولون هناك بعض الأفراد عرفوا ثقافة الغدي فتحولوا احنا كل واحد منا يمكن أن يكون له دور في نشر هذه الثقافة العام حفظه الله كان ينقل هذه القضية يقول شاب من إحدى البلاد اللي ما فيها موالين لأهل البيت إلا قليل صلوات الله عليه هذا الشاب كان يجي عندي ويسألني بعض الأسئلة وأنا كنت أظنه من الخط الآخر في يوم من الأيام سألته أنت شنو مذهبك بمناسبة؟ فقال أنا من أتباع أهل البيت. فقلت له وكيف أنت من عائلة موالية لأهل البيت؟ قال لا أنا كل عائلتي من الخط الآخر ولكن أنا لي قضية. وهذه القضية أني كنت في إحدى البلاد الأجنبية أدرس في الجامعة وكان معنا صديق أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى بيته بيت هذا الصديق فعادت في غرفته هو راح مثلا يجيب شاي أو ما أشبه فشفت عنده مكتبه فلاحظت في المكتبة دورة من الكتب تحمل عنوان الغدير قلت خل شنو هذا الكتاب أخذت هذا الكتاب شفت دا يبحث عن قضية مجهولة عندي عندما صديقنا أجي قلت له انت شيعي قال ليش لم تظهر لنا ذلك لم يقل شيئا قلت تسمح أنا اخذ هذا المجلد الأول من كتاب الغدير أطالعكم هذا الشاب في البلد الأجنبي جايب دوره الغدير يقول أخذت المجلد الأول ووجهت بمعلومات عجيبة لا أعرفها ثم المجلد الثاني ثم الثالث إلى هدعش مجلد كامل فرأيت أن هذا هو الحال ومنذ ذلك الوقت انتميت إلى مذهب أهل البيت <تصفيق> العم يقول عندما اتفقت هذه القضية العلامة الأميني كان حيا وكان في مستشفى في طهران تمرّف فكان في المستشفى فأنا قلت لبعض الأصدقاء العلامة الاميني الآن مريض في مستشفى في طهران وبعدين لم توفي في عله لاحظوا اثر هذا الكتاب العلام الأميني هنا وكتابه يصنع ما صنع هناك بعدين العام كان يعلق تعليق لطيف كان يقول العلام الأميني في مستشفى طهران خم ما كتب هذا الكتاب في أيام شيخوخه ما كتب هذا الكتاب في أيام شباب كتب هذا الكتاب عندما كان شاب يعني مثلكم مثلا او قبل ذلك هذا الاندفاع اللي كان عنده جعله يذهب ويطالع ويقضي الليالي الوالد رحمه الله كان يقول من كثرة ما جلس وطالع انفلت شيء في عموده الفقري ولذلك كان يعاني من آلام الظهر من كثرة المطالع في أيام شبابه كان عند هذا التوجه وهذا الاهتمام العلام الأمين مات وانتهى ولم يبق منه أثر ولكن هذا الأثر قد بقي ولعله يبقى إلى مئات الأعوام العلام الأمين ساهم في خدمة ثقافة الغدير بكتاب هناك ملاحظة دققوا في هاي الملاحظة وفكروا فيها شوفوا انتم في أي بعد من الأبعاد أي واحد اجي كان يظن أن القضية انتهت اجي طرح جديدا هذا الجديد فرض ذات الشيخ الاعظم رحمة الله عليه هو فارض نفسه على الحوزات العلمية وإذا فالطالب أفغاني هروي فقير ما عنده فلوس حتى ينتقل من طهران إلى العراق إلى النجف الأشرة وإذا يجي يطرح جديدة كتاب الكفاية وإذا به يشق موقعه في الحوزات العلمية الآن قبل بحث الخارج الكفاية فما انتهت القضية عند فرائد الشيخ الكفاية اجت فتحت طريقه انتهت هذه هي الكفاية الكفاية هي الكفاية لا اجف الطالب في النجف ما كان يعرفه الكثيرون وكان يهاجمه الكثيرون لأشياء مرة كان يشكه لبعض الذين نعرفه قال يأخذون عليه ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط سما عليه بالنقاط نقاط هامشية كتب أصول المضفة وإذا به فتح مجاله في الحوزات العلمية قبل المراجعات ما كان الناس كانوا يظنون انتهت القضية عند هذا الشاب له همه اجي طرح كتاب المراجعات ففتح له هذا الأفق الكبير انتهت القضية عند المراجعات لا اجى واحد آخر ألف الغدير اجى واحد آخر الف الكتاب الكذائي هذا يدل على أنه ماكو هنا لك حد يقف انتو الظنون في علم الأصول انتهت القضية هذه هي النهاية لا هذه مو النهاية في علم الفقه هذا هو الخط الأخير ماكو خط أخير. في علم العقائد هذا هو الكتاب الاخير ماكو كتاب أخير الحياة دائما في حالة تجدد ودائما تحتاج إلى كتاب جديد مع أن القديم يحفظ موقعه فلعل الكتاب الذي ألفتموه أنتم في الغدير فتح له آفاقا واحتدى به الملايين نحن يجب علينا أن نحاول أن نعمم ثقافة الغدير بالقلم والبيان والقدم والمال وكل ما في إمكاننا حتى نكون ممن يشملهم دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين قال في يوم الغدير اللهم انصر من نصر وفي تلك القضية المعروفة الإمام قال له وأنت نصرتنا فنصرناك ولا يشملنا هذا الدعاء واخذل من خذل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين